الوجه الثاني ي ب د أ حالا أ م ا الحديث الذي ذكروه فليس في ديوان من دواوين ا ل س ن ة ا ل م ع ر و ف ة ووجود طبقات ك ا ف ر ة في فترات من العصور دليل على كذبه ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنقل في أصلاب آباء المؤمنين وأرحام نساء المؤمنات في كل وأرحام بعضهم مؤمنة كإبراهيم وإسماعيل في في طبقات نساء كان أجداده آباء بل وبعضهم كان كافرا فالحديث موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ل ي ذ و ق ا ل ع ذ ا ب فهو خبر صريح عن أ ه ل النار من الكفار وبيان لاستمرار عذابهم فيها يوم ا ل ق ي ا م ة وليس فيه د ل ا ل ة من قريب ولا من بعيد على أ ن الروح إذا ختم ر ج ن بدن الدرزي م و ت في ا ل ن بدنا ي ا تقمصت خ ليكون لها بذلك لها وتلاعب القرآن ل فتفسيرها تحريف وعذابا موضعها بنصوص عن حبسا ا ختم ر د المحاوره الشيخ الرافعي بان أ ر ف الرافعي الشيخ ا ل ع م ز الدروز هم أ ف ض ل ف ر ق ة إ س ل ا م ي ة على ا ل إ ط ل ا ق ولا شك أ ن هذا الاعتراف وهمي ل أ ن ه من شيخ مصطنع م و ه م ولو قدر أ ن شيخا ما حقيقيا ناقش طالبا درزيا هذه ا ل م ن ا ق ش ة وجرت بينه وبين الطالب الدرزي, وبين الطالب الدرزي هذه ا ل م ح ا و ر ة لما دل ذلك على صدق ا ل ن ت ي ج ة فكم من محق مغلوب على أ م ر ه في النقاش والجدل لضعفه في العلم و ا ل م ن ا ظ ر ة فاستسلامه لا مناظره يدل على صحة مذهب صحة وفي ل على ا صدقه م ا ادعاه واعتقده بيان ما في ما ل م ح ا و ر ة ا ل ث ا ن ي ة من الكذب ا ل و د جاء ل و ل ل ت ب ي س ج ا في ا ل ن ش ر ة أ ن م ح ا و ر ة ث ا ن ي ة كانت بين من ادعى أ ن ه عالم سني و أ ن ه يدعى الشيخ الحق الحسيني يقوم بوظيفة رئيس العلوم الشرقية في إحدى الكليات العلوم إحدى وبين أ س ت ا ذ درزي يدعى الشيخ أ ب ا حسن زيدان وهي ع ب ا ر ة عن أ س ئ ل ة توجه ممن ن قيل أ ن ه سني إ ل ى درزي فيجيب عنها او حصلت بين من لا ش أ ن لهما في العلم ولا يعتد بهما في المناظره ولا يعول على نتائجها وفيما يلي تفصيل يلي عليها الكلام قال السني المزعوم ما هو دينكم فاجاب الدرزي هو الإسلام. انتهى الاسلام تقدم في السؤال الثالث والرابع أ ن ه م ليسوا بمسلمين و أ ن ه م أ ك ف ر من اليهود والنصارى إلى آخره وسيأتي في أجوبة الدرزي في ا ل د الدروز يؤكد التوحيد أحد ر وشرحه أركان وغيرها والإقرار برسالة الرسول ز ي في ليسوا بمسلمين التقية في هو جواب هو وهو أنهم مذهبكم؟ مذهبنا لله مذاهب انتهى لعقائب الإسلام تعالى الإسلام ما ما أ ق ر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أ ي س ؤ ا ل الثاني ب أ ن مذهب الدروز التقيه وقد صدق فيما أ ق ر به على قومه ومن المعلوم أ ن التقيه م و ا ر ب ة وخداع و م ر ا و غ ة ونفاق في ا ل ع ق ي د ة والقول والعمل وقد استعملها في نفس الجواب فبين أن مذهب الدروز التوحيد لله تعالى والإقرار برسالة الرسول ولكن إلههم الذي وحدوه وعبدوه الدرزي استعملها تعالى برسالة الذي نفس مذهب إلههم لله في فبين أن ه والرسول ح ا العبيدي ك ملك م م ص و ا ل ر الذي يقرون به هو رسول الحاكم الذي اختاره د ا ع ي ة لعبادته ك ح م ز ة بن علي بن أ ح م د الفارسي الحاكمي الدرزي الذي لقبه الحاكم الفاطمي برسول الله فهذا ا ل أ س ل و ب في الجواب أ و ض ح تفسير و أ ص د ق تطبيق للتقيه لما فيه من ا ل م ر ا و غ ة والنفاق هل أنتم صنيين أم سنيين شيئين؟ ع ز ي ز المستمع نلتزم كما أ س ل ف ن ا بنص الكلمات وكذلك لا نصحح لغوياتها جواب لا س ن ي ة ولا ش ي ع ي ة بل إ ح د ى الفرق التي أ ش ا ر إ ل ي ه ا الرسول بقوله ستنقسم أ م ت ي من بعدي الى ثلاثه وسبعين فرقه ولم يكشف عن ح ق ي ق ة طائفته بل أ ب ه م فقال هم إ ح د ى الفرق التي أ ش ا ر إ ل ي ه ا الرسول بقوله ستنقسم أ م ت ي من ب ع د إ ل ى ث ل ا ث ة وسبعون ف ر ق ة فجمع بين اللحن في ا ل ل غ ة وتحريف الحديث والتلبيس على السائل فلم يحدد له الجواب ولم يحرره وكذب ل م يحرره و في قوله إنهم ليسوا فإنهم شيعيين من القرامطة الباطنية القرامطة ليسوا الذين هم من أ خ ب ث فرق ا ل ش ي ع ة ا ل غ ا ل ي ة هل تصلون ب أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة جواب نعم نصلي ل أ ن ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة على كل مؤمن ل أ ن ه ا تقرب ا ل ص ل ة بين العبد وخالقه كيف تكون ولكن ذكر نصلي على الميت العادية فإننا نستقبل جواب عندما الصلاة؟ القبلة الصلاة على حلقة ذكر في السؤال الرابع والخامس إ ج م اجمال ل ليتمكن الدرزي ل وقصور وكأنه مقصود ليتمكن الدرزي من ا إ في ا ل ج وقصور ا أولا ثم من الهرب والتحريف في المراد بالصلاة ثانية ب و ثم من في د فعل فقال ل لأن الصلاة ي ا ولأنها ج ب ة ت ق ب بين العبد وخالقه ثم أل في المراد بالصلاة نستقبل القبلة الصلة وخالقه المراد ثالثة فقال عندما الميت أيضا ألحد نصلي على وألحد في ثم ففسر ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة أ ن ه ا حلقه ذكر وفي ذلك إ ن ك ا ر أ ن يكون هناك صلوات خمس ب ا ل ك ي ف ي ة التي بينها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب لزعمه في الجواب عن السؤال ا ل أ و ل ب أ ن دينهم الاسلام إ س ل م هل هل الصلاة؟ الركوع نافلة تركعون وقت ت عندنا جواب ج د و وقت ن ا ص ل ة ن ع نسجد حين السجود ل أ ن ه ف ر ي ض ة و ا ج ب ة للتقرب إ ل ى الله والتوسل اليه س السادس ا والسابع ل وقصور إجمال أ ض فرضا ا الدرزي الركوع ومع يكون وذكر ذلك أنكر أن أ ن نافلة ولكنه وكأن هناك بين أما السجود فاعترف تواطئا السائل والمجيب أو السائل والمجيب شخص واحد بفرضيته في كيفيته أجمل أو شخص وهذا مما يناقض قوله في الجواب عن السؤال ا ل أ و ل ديننا ا ل إ س ل ا م ل أ ن ا ل ص ل ا ة في ا ل إ س ل ا م ليست ح ل ق ة ذكر و إ ن م ا هي خمس صلوات في كل يوم و ل ي ل ة ب ا ل ص ف ة التي عرفت من الدين ب ا ل ض ر و ر ة فهو مفتر بالنص و ب ا ل إ ج م ا ع هل تصمون شهر الصيام؟ تصمون جواب إ ن البعض وخصوصا الشيوخ يصومون ولكن في عرفنا أ ن الصوم الظاهري ن ا ف ل ة و أ م ا الصوم الحقيقي فهو ص ي ا ن ة النفس عن المحرمات وهو في هذه ا ل ح ا ل ة ف ر ي ض ة ل ا ز م ة مدى ا ل ح ي ا ة وليس ب أ و ق ا ت م ع ي ن ة ل أ ن ن ا نعتقد أن ل ا نفعل الصوم الظاهري مع م خ ا ل ف ة ما ينهى الله ورسوله عنه أنكر الدرزي في جوابه عن السؤال الثامن فرض رمضان فقال إن الصوم الظاهري نافلة الدرزي فرض الظاهري جوابه السؤال صيام فقال الصوم في وكذلك ف النفس س ر المحرمات الصيام الحقيقي عنده بصيانة النفس عن المحرمات. وهذا عنده عن ن إ ا لما علم من الدين بالضرورة وتحريف يسقط عن المكلفين ر وتحريف علم للنصوص من زعمه عن يسقط في و ك يسقط ما أ و ج ب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من شعائر الاسلام إ س ل م الإسلام بالنص والإجماع ومناقض أن دينهم وهو وردة لدعواه كفر صريح بالنص عن أن ل إ هل ت ح جواب ن ج و إ ن الحج في عرفنا هو ن ا ف ل ة أ ي ض ا لقول ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا ف ك ل م ة من استطاع هي ع ب ا ر ة عن ف س ح ة و ا س ع ة للذين لم يستطيعوا أ د ا ء ف ر ي ض ة الحج في الجواب عن السؤال التاسع سلك نفس المسلك ف أ ن ك ر ف ر ي ض ة الحج كما أنكر فريضة صيام رمضان فقال ر رمضان ي صيام ض ة ف إ ن الحج في عرفنا ن ا ف ل ة فجحد فرضيته وهذا كفر ل أ ن ه إ ن ك ا ر لما علم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة ثم موه ب إ ي ر ا د آ ي ة ص ر ي ح ة في ت أ ك ي د وجوب الحج على المستطيع وإنما الفسحة في الآية وإنما ولا بنفسه أيضا تكذيب لزعمه في جواب السؤال الأول ان دين الدروز هو ا ل إ س ل ا م السؤال العاشر وهل منكم من حج إ ل ى م ك ة جواب نعم كثير منا من زار م ك ة ا ل م ك ر م ة و ا ل م د ي ن ة المنوره ة في ي السؤال العاشر إجمال وقصور ي للمجيب طريق الهروب ويمهد له سبيل الحيدة ئ الهروب له وإذا أ ت ى المسؤول بجواب إ ج م ا ل ي يمكن حمله على ر ح ل ة ع ا د ي ة إ ل ى م ك ة ك ر ح ل ة إ ل ى أ ي بلد للترفيه عن النفس مثلا فقال فإن كيف القرامطة التقية تقدم زار مكة والمدينة المنورة وهذا هو دين القرامطة الباطنية فإن دأبهم التلبيس واستعمال التقية كما تقدم كيف تصلون على الميت جواب إن صلاتنا على الميت تصلون على على كثير مكة دين هي من من دأبهم إن هو على ا ل س ن ي ة هي على ا ل ط ر ي ق ة ا ل ش ا ف ع ي ة ولكي نكفيكم م ؤ و ن ة البحث الكثير ف إ ن ن ا نقدم لكم هذا الكتاب الصادر من لدن مشيخة المرجع للمذهب ومن المذهبية الميت الموت لدن عندنا تعرفون العقل الجليلة التي الأعلى التوحيدي الكتاب الصلاة على الميت وفي كتابة عقود الزواج وفي الإرث بعد الموت وخلاف ذلك عقود هي حقيقة في وفي وفي كتابة هذا تقوصنا بعد وعند تصفح السائل الكتاب التفت إ ل ى المسؤول وقال أ ن ت م حقا مسلمون الجواب عن هذا السؤال الحادي عشر كذب ا وتناقض ف إ ن ه نفى نفيا عاما في جواب السؤال الثالث أن يكون الدروز من أهل السنة وأثبت هنا أنهم أهل يكون من السنة هنا يصلون صلاة الجنازة من السنة الجنازة الشافعي والشافعي من أهل السنة فكيف الدروز صلاة صارت صلاتهم على الجنازة على على مذهب مذهبه ثم حاد عن إ ي ض ا ح الجواب و أ ح ا ل على كتاب ن ب ه م لم يعينه باسمه حتى يرجع إ ل ي ه الناس ليعرفوا صدقه في دعواه ان صلاتهم على الميت هي على ا ل س ن ة وعلى مذهب ا ل ش ا ف ع ي ة ثم ذكر الدرزي أ ن العالم السني المزعوم قال بعد تصفح الكتاب إ ن ك م حقا مسلمون وتقدم أ ن هذا ا لاعتراف في مثل هذه المحاورة المصطنعة هذه لا حظ له من الاعتبار بل هو مجرد تمويه وتغيير ودعايه ك ا ذ ب ة لمذهب الدروز ولو كان مذهب الدروز يوافق ا ل إ س ل ا م ل أ ظ ه ر ه وبين ّ اسم الكتاب حتى يرجع ل م ع ر ف ة ا ل ح ق ي ق ة لكنه خاف ا ل ف ض ي ح ة ف أ ب ه م ولم يوضح كما هو دابه ب ه ف ي م تقدم د و أ قومه م الله نسأل ن لأياذ منه كيف ط ر ي ق ة تقسيم الميراث عندكم جواب إ ن ط ر ي ق ة تقسيم الميراث عندنا هي حسب ا ل ف ر ي ض ة ا ل ش ر ع ي ة إ ذ ا لم يترك الميت و ص ي ة و أ م ا إ ذ ا ترك و ص ي ة فيكون الميراث منطوق ا ل و ص ي ة ل أ ن ا ل و ص ي ة عندنا ف ر ي ض ة يجب العمل بموجبها وذلك يوصيكم أولادكم عملا بالآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن ثم عملا ب ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة بعد و ص ي ة يوصي بها أ و دين كيف عندكم؟ طريقة الوصية عندكم؟ جواب إ ن ط ر ي ق ة ا ل و ص ي ة هي أ ن ل ل إ ن س ا ن كل الحق ان يوصي بماله لمن يشاء سواء كان قريبا أ و بعيدا إ ن مذهب ا ل س ن ة يمنع ا ل و ص ي ة للوارث فلماذا أ ن ت م توصون له ج و ا ب نحن نوصي للوارث عملا ب ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة كتب عليكم إ ذ ا حضر أ ح د ك م الموت إ ن ترك خ ي ر ا ا ل و ص ي ة للوالدين و ا ل أ ق ر ب ي ن فمن هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة يتبين حقا جليا أ ن ا ل و ص ي ة ج ا ئ ز ة للوارث ولغير الوارث ونحن على ا ل ط ر ي ق ة سائرون ذكر الدرزي في جواب هذه ا ل أ س ئ ل ة أي السؤال الثاني السؤال عشر والثالث عشر والرابع عشر عشر عشر أ ن الميراث عندهم حسب ا ل ف ر ي ض ة ا ل ش ر ع ي ة ولم يعينها ثم قيد ذلك بما إ ذ ا لم تكن هناك وصيه ة فإن كانت ن ا المال لغير وارث أو لوارث ا ك بكل وصية أو ولو لغير على ل خ فان ل الشرعية ف ر ي ض ة ا ك ت توزيع ت العبرة ا ل بقية ر في كانت ة ب م ص ع ل ي ه الوصية وهذا يخالف ن ص ا ل الإسلامية في أنه في أنه لا ش ر ي في ع ة أنه و ص ي ة لوارث وقد أ ج م ع على ذلك المسلمون وبذلك يعرف كذبه في جوابه عن السؤال ا ل أ و ل ب أ ن دين الدروز هو ا ل إ س ل ا م ثم مثل الأنثيين للميراث وتفصيل الورثة يصيكم أولادكم وأمر من آية في والتي فيها بيان الشرعية وتفصيل لأنصباء للذكر لكل الله بعدها للفرائض الله بالوقوف عند الحد الذي قدره الله قدره وارث عند حظ فلم يترك لنا الخيار ف ي م ن نوصي له من هؤلاء المذكورين في ا ل آ ي ت ي ن ولا الخيار في القدر الذي نوصي به لكل منهم بل بين انواع ا ل و ر ث ة ونصيب كل نوع منهم و أ ل ز م ن ا بذلك وبين ّ سبحانه أ ن تقسيم ا ل ت ر ك ة عليهم إ ن م ا يكون بعد قضاء ما على الميت من الديون وبعد تنفيذ ما أ و ص ى به من المال في حدود الثلث لغير وارث كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستدلال الدوزي بالايتين فيه إ ج م ا ل وتلبيس وخلط في المراد بالوصيه ة وأعرض وهذا عن إجماع المسلمين في ذلك وهذا دأب المبطل ا ا ذلك ل ل س في في دأب د ت اجمال وتمويه وتشبيه على من يناظره ليخدعه عن الحق بتزيين ن الباطل له. وبهذا له ظ ه إلحادهم ر ر ل ا في ق آ وتحريفهم له م عن ع ا ن ي ه ا ل ص صلى ص ح ح ح ي عليه ة ومخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ولإجماع الله ا ا ل ب ة آئمة ومن بعدهم من ا ل م س ل م ي ن إرضاء له أ و وموافقة لمن على شا من هو على شاكلتهم. سؤال هل تعددون الزوجات؟ ا شاكلتهم سؤال ئ ه هل م لمن على جواب كلا نحن لا يجوز بمذهبنا تعدد الزوجات عملا ب ا ل ا ي ة ا ل ك ر ي م ة وخلقناكم أ ز و ا ج ا ومن كل شيء خلقنا زوجين و ف إ ن خفتم أ ل ا تعدلوا فواحده و ولن تعدلوا ابدا على النساء و إ ن حرصتم وبما أ ن ن ا نعتقد أ ن ه لا يمكن العدل بين الاثنين فإن المشروع أوجبا ع ل ك ن يجب ان يكون هذا ا ل س ؤ ا ر الخامس ر هو م س ر و ا لتعديل ا ز و ج ا ت ويحاول ان ي ك ن لك اي شيء ي ك ا ن لك اي شيء يكون لك اي شيء يكون لك اي شيء يكون لك اي ش و ء يكون لك اي شيء ا ك و ن لك اي شيء يكون لك اي شيء ي ك ل ا د ل ي ل له فيه ف ا س ت د ل ب ق و ل ه تعالى و خ ل ق ن ا ك م أ ز و ا ج ا و ق و ل ه تعالى و م ن ك ل شيء خ ل ق ن ا ز و ج ي ن و م ع ل و م أن ا ل آ ي ت ي ن ف ي ب ي ا ن س ن ة ا ل ل ه ا ل ك و ن ي ة ف ي خ ل ق ا ل أ شيء ا و أ ن حكمته اقتضت أ ن يخلق في كل نوع من ا ل أ ح ي ا ء حيوانات ونباتات ذكرا و أ ن ث ى وفي كل نوعين متقابلين ليكون التلقيح والنسل وتستقر ا ل ح ي ا ة وتتحقق المنافع والمصالح وليست في حكم تعدد الزوجات من قريب ولا من بعيد. على منع تعدد الزوجات إلحاد في القرآن وميل الآياتان فالاستدلال على إلحاد القرآن إلى في قريب بعيد في غير تعدد تعدد بهما من من منع حكم ما قصد به به و أ م ا قوله تعالى ف إ ن خفتم أ ل ا تعدلوا ف و ا ح د ة أ و ما ملكت أ ي م ا ن ك م فصريح في صدر ا ل آ ي ة في جواز تعدد الزوجات عند ا ل أ م ن من الجور في ا ل ق س م ة بينهن في ا ل م ع ي ش ة و ا ل ن ف ق ة وهو ممكن مستطاع و أ م ا قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها ك ا ل م ع ل ق ة فالمقصود منه نفي ا س ت ط ا ع ة العدل في الحب القلبي والميل النفسي لا نفي ا س ت ط ا ع ة العدل في المبيت والنفقه ة وقد بيّن ذلك النبي ذلك صلى ل ل ا عليه وسلم وشرحه بقوله وعمله فتزوج زوجات وعدل بينهن في المعيشة وسلم بقوله والنفقة وقال اللهم أملك بينهن في قسمي فيما وشرحه هذا فتزوج زوجات فلا تلمني فيما تملك ولا أ م ل ك و أ ج م ع ا ل ص ح ا ب ة على جواز تعدد الزوجات وعملوا بذلك وهم عرب وبلغتهم نزل ا ل ق ر آ ن وهم أ ف ه م من الدرزي و أ م ث ا ل ه ممن يتبعون أ ه و ا ء ه م في تفسير كتاب الله مجاراه للنصارى والملحدين و إ ر ض ا ء للجنس اللطيف في نظرهم وقد حرف ا ل درزي ل ف ظ ا ل آ ي ة ا ل ر ا ب ع ة وهي قوله تعالى وهل ل تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وأدخل ن أن بين تستطيعوا حرصتم ي ف ا ما يجوز س منها هل ي عندكم الطلاق جواب نعم يجوز الطلاق ل أ س ب ا ب م ش ر و ع ة و أ م ا الذي يطلق لغير سبب مشروع أ و غير ط ر ا ض بينه وبين مطلوقته فعليه ل يقدم ه أن اعترف نصف كانت من في ف ما يملك وأما إذا كانت هي المتسببة في الطلاق من جراء جرم إذا الطلاق جراء هي ل ه فعليها دفع نصف ع تملك للزوج ما ا ت الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي السادس عشر ب أ ن الطلاق جائز ل ك ن ل أ س ب ا ب مشروعه و أ ب ه م هذه ا ل أ س ب ا ب التزاما ب م ب د أ التقيه في عدم بيان حقيقه ة م ذ ب الدروز كما هو دابهم في حديثهم مع من يخالفهم ثم أ ض ا ف إ ل ى ذلك ط ا م ة كبرى وتشريعا ما أ ن ز ل الله به من سلطان فأوجب نصف تدفع نصف ما تملك للزوج إن كان طلقها من أجل فعلته أن أو وأوجب أن أجل الزوج لزوجته المشروع للزوج جرم بغير سبب بينهما على عن عليها يملك طلقها تملك طلقها ما طراض ما كان إن إن من يقدم غير وهذا مخالف ص ر ا ح ة لما شرع في ا ل إ س ل ا م من حقوق الزوجين عند الطلاق ومناقض لما قاله في جوابه عن السؤال ا ل أ و ل ديننا الاسلام ل م م ن ا ا أنكم تعتقدون ق م وعلى أي شيء تبنونه ن نعتقد التقمص ونبني هذا الاعتقاد على سببين. أحدهما المنقول والثاني المعقول. ف أ م ا المنقول قول ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة كيف تكفرون بالله وكنتم أ م و ا ت ا ف أ ح ي ا ك م ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إ ل ي ه ترجعون فمن هذه الآية الكريمة وبعض آيات غيرها نفسرها فهو في فلماذا التفوت وفق الكريمة المعتقد وأما الذي من المعقول لما بينهم العظيم من كان غنى وسعد ونحس هذه غيرها لهذا الله خلقه هذا الذي الآية آيات طبقا تعالى عادلا جعل وبعض وسعد وحسن وقبيح طالما الناس يخلقون جديدا في هذه الدنيا فمن هذا التفاوت الكبير ومن اعتقادنا الراسخ ب أ ن الله جل جلاله منتهى العدل ومن جوابه وأذلته والعقل ومناقشته الكريمة المار التقمص التقمص من تقدم معنى التقمص فإننا نعتقد التقمص. التقمص عن النقل نظر بيان الآية لذكرها الدرزي هذا السؤال السابع الدرز في أي في ذكر عشر قد في أدلتهم ا ل ن ق ل ي ة عليه في ا ل ف ق ر ة ا ل ر ا ب ع ة من م ن ا ق ش ة ا ل م ح ا و ر ة ا ل أ و ل ى وبيان أ ن القول به مجرد خ ر ص وتخمين ف إ ن تفصيل البعث والجزاء يوم ا ل ق ي ا م ة وبيان نوعه وكيفيته من الأمور السمعية التي لا مجال للعقول في تحديدها وأما ما به عقلا من كمال عدل الله وحكمته وتفاوت الخلق في سلوكهم وأرزاقهم وأعمالهم التي لا تحديدها استدلوا عقلا الله وتفاوت الخلق للعقول عدل في في به ويقال أ ن مقتضى تعالى عدله تعال ف ه أنه م بما كسبت بأن نفس يجزي ي كل كسبت ل خ ه م مرة أخرى في د ن ي ا لا ي و ف نفس كل ج ز ئ ه ا نات وذلك روح يجعل في من ب دلاله ن آخر في ا د ن ي ت ش ق ى ب و و ج د ا فيما ه فيقال ف ي لا دلالة فيما ذكر على خصوص عود روح عند موت صاحبها إ ل ى بدن آ خ ر في الدنيا بل ذلك مجرد تخمين و إ ن م ا دل على تفصيل الجزاء وكيفيته نصوص الكتاب و ا ل س ن ة الصحيحه ة الصريحة ا ذلك آخر يكون في يوم وأن ن بعد ت ا الدنيا يسمى يوم البعث والنشور ويوم القيامة وقد يعجب الله بعض الجزاء لبعض عباده في الدنيا كما يشاء لا كما عينه الدروز في التقمص التناسخ خاصة وعثمان ء لبعض هل وقد تعتقدون عينه أن يسمى يوم ويوم يعجب في في عمر وأبو بعض بكر وعثمان هم أ ح ق من علي ب ا ل خ ل ا ف ة بعد النبي أ م علي أ ح ق منهم جواب هذا شيء يعلمه الله تعالى ولكن نحن نعتقد ب أ ن العمر محتوم عملا بالايه آ ي ة ولي أبا بكر وعمر وعثمان توفوا في علي فلو الخلافة ولم لهم رسالة إلى الأمة لذلك يتسنى تأدية قضت م ش ي ئ ة الله عز وجل بما قضت حتى يؤدي كل واحد منهم رسالته في حينها خ د م ة ل ل أ م ة بتقدير من الله عز وجل حادت حقيقة الجواب على هذا السؤال أي الثامن عشر فقال الله أعلم ولزم التقية كما إخفاء مذابهم خلافة الثلاثة الخلفاء درزي دأبه ودأب ملتوية عشر أخيرة ولزم أي في ليس علي عن على أعلم على عن من منهم فلسفة فلسفة هو قومه ثم فذكر أ ن الله علم أ ن ا ل ث ل ا ث ة سيموتون قبل علي فجعل خلافتهم قبل خلافته ليؤدي كل منهم رسالته خدمه تولى للامه م أن ي ت و و ل ل ف ا ه قبله الله فاقتضت مشيئة أن الفلسفة الترتيب الكوني ومع ذلك فجوابهم ن ا ق ض لعقيدتهم في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فإنهم يسبون الثلاثة علي. فالجواب كله حيدة وتطبيق لمبدأ ويفهم من كلامه أن تولي الخلفاء الثلاثة الخلافة قبل علي لم يكن لفضلهم خلاف وإنما يسبون ويؤلهون من أن يكن كان لأمر كوني السنة كله كلامه عليه يقتضطه الله وهذا عليه ومعربة لمبدأ لم لأمر مشيئة ما أجمع علي حيدة وتطبيق التقية تولي علي قبل الثلاثة الثلاثة أهل、السنة. هل تفضلون أ ب ا بكر وعمر وعثمان وعلي على حسب ترتيب خل... ترتيبهم في ا ل خ ل ا ف ة جواب نعم ولكن في ذات الوقت لا نفضلهم في ا ل م ن ز ل ة على أ ح د بل نعتقد أ ن عليا اعلى منهم وذلك عملا بكلام الرسول حيث قال في ح ج ة الوداع يوم الخطبه ة من مولاه كنت أنا من مولاه, مولاه اللهم والي فعلي تناقض الدرزي في جوابه عن هذا السؤال التاسع عشر وغمط الخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان حقهم في الفضل فقال نعم أي مفضل الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة ثم قال لا نفضلهم في المنزلة على أحد وهذا صريح في أنهم لا على أحد من الخلق عامة الله نفضل نفضلهم على يفضلونهم على علي أعلى ترتيبهم حسب عشر وعمر نعم عنهم أجمعين بكر صريح أخبر وغمط حقهم ثم أنهم من ثم منهم في في في في أحد أحد أي رضي بأن مع أ ن ه ثبت في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة أ ن عليا اخبر أن أ ب ان بكر وعمر م أفضل ه رضي ابا ل ل الأمة على ه عنهم ومع إجماع أن أ بكر وعمر أفضل منه و افضل ل على م ه و ر ت ي ع ث منه ا ع ل ي رضي الله عنهم ثم استدل لأفضليته عليهم بحديث الحديث عليهم من كنت مولاه مولاه اللهم والي من من استدل والي والاه وعادي من عاداه لأفضليته كنت فعلي و أ ا س و ل ه مولاه من كنت ف عنها ل المولاه اللهم والي ي م ا ا ل الامام ت إلا في و ل فعلي ا و ل احمد ه وأما الزيادة ا فليست ل في د ي ث وسئل ل عنها ا إ ا م م أ ح فقال ز ي ا د ة ك و ف ي ة ولا ريب أ ن ه ا كذب لوجوه احدها أ ن الحق لا يدور مع معين إ ل ا النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال ومعلوم ان عليا ينازعه الصحابه واتباعه في مسائل ووجد فيها النص يوافق النص حامل وقوله اللهم منصر من متوفى نازعه عنها قاتل منصر خذلوا كساد الذي فتح وكذلك أ ص ح ا ب م ع ا و ي ة وبني اميه الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله وكذلك قوله اللهم والي ولاه وعادي إخوه وبغي وقوله مولاه مولاه وغيره ومنهم ولاية كنت كالبخاري اللهم مخالف لأصل الإسلام القرآن المؤمنين قتالهم على فعلي فمن أهل الحديث من طعن فيه وغيره. ومنهم من حسنه. فإن كان قاله فلم قد عاداه بعضهم فيه حسنه كان من من مع من فمن من من مختصا بيّن فإن أن طعن فإن بعض يرد به ولاية بها بل و ل ا ي ة م ش ت ر ك ة وهي و ل ا ي ة ا ل إ ي م ا ن التي للمؤمنين و ا ل م و ا ل ا ة ضد المعاداه ولا ريب أ ن ه يجب م و ا ل ا ة المؤمنين على سواهم ففيه رد على النواصب انتهى كلامه انتهى الشريط السادس والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة وله بقية على الشريط السابع من والعشرين وله على بقية